افا امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نايمون او امِن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون او لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو شاء اصبناهم ب وَنَظَرُوا عَلَىٰ كُلِّ بِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مقابل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم ل فاسقين ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَاظْهَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ رب <تصفيق> العالمين